يقول أحد الحجاج مردت يوم العيد في منا ولم أستطع أن أرمي الجمرات ووكلت شخصا بالرمي فهل يكفي ذلك عني؟ رمي الجمار في منا من الواجبات في الحج إن تركت كان الحج صحيحا ولكن يجب تقديم الهج ويجوز للإنسان أن ينيب عنه غيره ليرمي الجمرات إن كان عنده عذر يمنعه من ذلك كمرض أو شدة الزحام وبخاصة بالنسبة للنساء ويدل عليه حديث رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال هجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم والله أعلم